26 mina sé kono اذا لا تمت قل أفلا تذكرون قل <تصفيق> <تصفيق> Assalamualaikum. Oi, tô ouvindo. Tá certo? Tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? ད�ང ད�ས قل فأنا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا تَنَزَّلَ اللَّهُ ما اتخذ الله Oh. Uh -huh. والله والله والله والله أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب Hello. ت ايذا نفي خالص صوري فنى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 أمن خوف وكن وهم فيها كالحون ألم تكن هاتفين قَالَ اخْسَأُوا فِي تكون أيا En mm -hmm.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 Oh <laughs> إِذْ تَوْمَنَ مَا قَالَ أَوْ سَيُصِيبُهُمْ أَنَّمَا هُوَ قَوْلُنَا